بوك تو إرواي ينميدي ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون هوتل لو في ريادلو في الفندق شكاوى في الفندق شكاوى شاور بنيجر دمليدو الدوش لا يعمل الدوش لا يعمل غور وشتي نيلو راودن ليدو لا يوجد ماء ساخن لا يوجد ماء ساخن ميرداني باجو تشينج جالارا ايمكنكم ان تكلفوا احدا ليصلحه ايمكنكم ان تكلفوا احدا يصلحها؟ غاديلو تليفون ليدو لا يوجد تليفون في الغرفه غاديلو تي في ليدو لا يوجد تلفزيون في الغرفه لا يوجد تلفزيون في الغرفه غديكي واسارا ليدو لا يوجد بلكون شرفه للغرفه لا يوجد بلكون للغرفه غدي تشالا سانديغا اوندي الغرفه صاخبه الغرفه صاخبه غدي تشالا تشيناغا اوندي الغرفه صغيره جدا الغرفه صغيره جدا गादी चाला चीकडीगा उंदी अल غرفه معتمه جدا الغرفه معتمه جدا هيटर पनीचेयडम लेदो التدفئه لا تعمل التدفئه لا تعمل يसी पनीचेयडम लेदो المكيف لا يعمل المكيف لا يعمل تي في pani cheyadam ledu atilifizyon mu'attal al tilifizyon muta'attal na ku adi natchadu hatha la yu'jibuni hatha la yu'jibuni adi chala khareedagaladi al si'ru aalin jiddan 'alay al si'r ghali jiddan مي بدد ديني كانا تشبكينا دي مينا بنده؟ أعندكم ما هو أرخص؟ أعندكم ما هو أرخص؟ دقر لو يدينا واقع يوت هاستل بنده؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ دقر لو يدينا واقع بوردينغ خوص وكمنجم مريو بريكفاست وندا هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا دگرلو يدينا وك ريستورنت وندا هل يوجد مطعم بالقرب من هنا هل يوجد مطعم بالقرب من هنا